بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْيُمْنُ الْمُدَّثِّقُ قُمْ فَأَمْلِ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّزْقَ فَأَطْعِمْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فإلى نقرة ما قور فذلك يومئي يوم عثير على الكافرين غير يثير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أهيد كلا إنه كان لآياتنا عليدا فأرهقه صعودا إنه بكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر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 لَوْحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 7 عِشْرٌ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْزِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إلى أكثر إنها لإحذى الكبر نذيرا للبشر لَن نَّشَاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ سَيَجْنُونَ مَا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ تَرَكْتُمْ فِي سَقَر قَالُوا لَمْ <ك> مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ <نحوب> مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ مَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَلَى التَّنْكِيرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُنْتَثِرَةٌ ثَرَىٰ مِن قَصْوَرٍ بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى فحفا منشترة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة